نقولا قول رسول كريم وما هو ذا قول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كهن قليل ما تذكرون تنذير من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل تأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيل فما منكم من أحد عنه حاجزين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 يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما